بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 انْشَأَ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَهُ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ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 وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ كَلِمَتَنْ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْمَتَّعْتَ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ حَتَّى دَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ نَبِيٌّ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 112. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين 113. ولين ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون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 وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا ينكثون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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين فاستخف قومه فاطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين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 119. ولجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون 110. وإنه لعلم للساعة فلا تنترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنك الشيطان إن لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليُبين لكم وليُبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربّي وربّكم فاعبدو هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم 114. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم 115. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 116. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين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 لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك يقض علينا ربك قال إنكم ماكثون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 بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عنا يصفون